سمعنا بلقاء بين طلبة العلم يوم أمس وكذلك مداخلة هاتفيا للعلامة ربيع بن هادي مدخل فأرجو منكم أن تبشرون عما جرى في هذا اللقاء وهل صحيح أن هناك دورة علمية لمجموعة من طلاب العلم يوم الخبيثة المقبل في جامحي الأكواخ نعم حصل اجتماع لطلبة العلم أمس اجتماعا طيبا وداخل الشيخ ربيع ابن هادي المدخل وفقه الله سدده بمداخلة طيبة على وجازتها نافعة وحث على الاجتماع والتآلف بين طلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل وأنه أسعده هذا اللقاء والدورة ستقوم الدورة ان شاء الله يوم الخميس في جامع حي الأكواخ بإذن الله وسيعلن عن الدروس التي ستقام والإخوة طلاب العلم القائمون بها هذا سيعلن عليه إن شاء الله ونسأل الله العظيم أن يتقبل من الجميع وأن يجعل فاتحة خير في اجتماع كلمة السلفين على الحق والهدى وهي كذلك إلا أن الأمر كما تعلمون أن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون بجزيرة العرب ولكن بالتحريش بينكم فعسى ان يكون ما يأتي من الايام خير وبركه واجتماع والفه وان يغيث الله عز وجل بهذا اللقاء اعداء الدعوه قل موتوا بغيظكم